صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالي آمين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا لينخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا علوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطل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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ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 وَسَنَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شهداء على الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله الحمد لله رب العالمين الرحمن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 ويوم يحشى أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد, شَهِدَ عليهم سمعهم فصارهم وجلودهم بِمَا كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم صَرَفَكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظننتم برب ديكم ارداكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبر فانا مسوى لهم وان يستعفو فما هم من المعتبرين وقيدنا لهم قرنا ويم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت قيد قائل من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا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 لَنُغْنِيَنَّ فِيهَا دَارَ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أضلانا أضلانا من الجن ان سنجعلهما نجعلهما تحت اقدامنا ليكونان من الاسفلين الله